بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م الله نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل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 فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فيتدبرون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا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 قُلِ الَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فَئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرُونَهُمْ مِثْلِهِمْ رَأِيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ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 والقناطير المقنطره من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب قل انبئكم بخير من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 ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه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 مَن أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ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 حبطت أعمالهم في الدنيا والآقرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم؟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 ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنسع الملك من تشاء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 وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك بِكَ وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا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 قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة ايام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح للعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم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 وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقبل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم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 إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه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 يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، لم تحاجون في ابراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعده افلا تعقلون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 انتم تعلمون وقال الطائفه من اهل الكتاب امنوا امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجهنها وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم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 يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم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 إن الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينفر إليهم يوم القيامة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 فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ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 وَكُونُم عَلَى شَفَاءٍ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَوْقَدَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبِينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوُفِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوُفِ وَيَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُكَرْرِ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 ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون الانبياء ويقتلون الأنبياء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 يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَنَالَ اللَّيْلَ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وينهون عن عَنِ الْمُرْكَبِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَآئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُونَ خَيْرًا فَلَيْسَ كَفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ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 من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وَإِذَا لقوكم قالوا آمَنَّا وَإِذَا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ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 وإذ غدوا من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الله فتاني منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأتم أذله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 والله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الْرِبَاءَ ضْعَافًا مُضَاعَفًا وَاتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُ النَّارَ الَّتِي أُعْدَتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعْدَتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ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 ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله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 وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله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 اِذْ تُنْصَرُونَ وَلَا تَلُونُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ وَالرَّسُولُ يدعوكم فِي آخِرَاتٍ فَأَثَابَكُم غَمًّا بِغَمٍّ فَأَثَابَكُم غَمًّا بِغَمٍّ لَّكَي لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثم أنزل عليكم من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 ولئن قتلتم في سبيل الله أو ماتتم لمؤفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن ماتتم أو قتلتم لا الله تحشرون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 أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّا هَذَا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 الذين لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ خلفهم خَوْفٌ خوف أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله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 ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتمهم فلما قتلتمهم صادقين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 فمن زحزح, فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الدنيا إِلَّا الدنيا لا تَبْلُونَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُوا النِّعْمَاءَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَدْنَى كَثِيرًا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 والارض ربنا ربنا ما خلقته هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقته هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته